a oh. قدل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعالى نرتش في الضياء ونعيش في نفحاته وظهو مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود یقینك كل ما جودته بصفاته خوزه مشافهة كما نطق النبي و احكم جود یقینك كل ما جودته بصفاته و اقمأ الى الى صفحاته الله جل جلاله قد أفرض العيال له قد تل معي ما قاله قد سمع كلماته الله جل جلاله قد أفرض العيال له قد تل معي ما قاله رد اسمعی رد الماعی وطمی عیاتی وطمی على ذِكرك اجرنا يا ربي وافر عذرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا علىاته عظم بذكرك اجرنا يا ربي وافر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا على وَاتِّلْ مَعِي وَاتِّلْ مَعِي آيَاتِهِ